ونحن ما زلنا مع هذه الصورة العظيمة صورة البقرة التي فيها أطول آية في القرآن وهي آية المدينة تلال وضح جدا على حقوق الآدميين أن ربنا جل في أولا وعظم هذه الحقوق عند الله في أولا لا سيما وأن الله جل في أولا كما قالت عائشة منقوفا ومرفوعة كما قالت عائشة لله ثلاثة دووين دوان لا يفسره أبداً ودوان لا يتركه أبداً ودوان هو في المشيئة والذي في المشيئة أقرب إلى المغفرة والدوان الذي لا يفسره الشرك أما الدوان الذي لا يتركه دوان المضاد لذلك آية المداينة هي أطول آية في القرآن تفص الكلام على بق في الدرهم والدينار وفي هذه السورة العظيمة أيضاً أعظم آية في القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قال له ما أعظم آية عندك تحملها فقال الله ورسوله أعلم ثم قال يا أبي ما أعظم آية في القرآن فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضربه على صدره فرحا بما قال ثم قال ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم أبا المنذر هذه الصورة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل ونسأل الله الألذ في يثبت لنا هذا الخير الممات ونفهم يفهمنا في كتابه العزيز ونسأل الله الألذ في أن يشكر لولاة الأمور إذ يصر لنا هذه المدارس وأن يسعدهم بذلك عند ربهم الألذ في علاء ونبينا وإياهم الإخلاص في نصرة هذا الدين رافع سيد المرسلين. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.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 وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا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 فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون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 التقصير لذلك أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتورم قدماه وهو يستجد الله تعالى في علا شكرًا طيلت الليل قياما لله تعالى في ثم يختم بذلك سبحانه وتعالى ربنا وبحمد سبحان الله وبحمد استغفرو كما قالت عيشة الأول القرآن فاستغفر الله تعالى في علا لأنه يعلم مهما بلغ من الطاعة لا يمكن أن يصل إلى ما يستحقه الله تعالى في من عباده ما من أحد خلق الله تعالى في علا يستطيع أن يوفي الله تعالى في ما يستحق سبحانه وجله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 لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لقيتني لم تشرك بي شيئا بقربها بقرابها هذه وهذه مجموعة من بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها بعض الإسرائيلية لكن الحديث الذي في الترمذي سنة صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تقرب إليها شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب إليها ذراعا،, تقرب إليه ذراعا تقربت إليه بعد ومن أتاني يمشي أتيته هرولة وفي الرواية أنه قال وإن تأتني بقراب الأرض خطايا فجئتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقربها مغفرة فإن الله أدن في علاه يغفر للعبد العاصي ولو تكررت المعصية أكثر ما يكون من الإنسان قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محال هذا قضاء كوني ما من أحد إلا وله الزلات والسقطات والهنات واعظم الناس قربا لله لله في علاه من تاب من المعصية ليس على المرء أن نقول له أن الفاضل النبي الكريم الشوات المطوع لله الذي لا يعصى لن تجد ذلك تجد أحداً حتى الأنبياء على خلاف بين المحققين يطعون في المعصية أم لا أو هي خلاف الأولى من سيئات الأبرار الحسنة المقربين نقول لا قد قال الله جلعان صريحا في كتابه وعصى آدم ربه فغوى لكن تلقى كلمات من ربه إلى الفعلاه وتاب وآبأ إلى ربه وارتقى منزلة فوق منزلة التي كانت عليه فقد قال أنه سلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون قد قال ان صلى أن المرأة خلق مفتنا له الزم يفيء إليه يرجع يدور عليه يفيء إليه ألفين بعده ألفين والحديث سمنة أحمد سنة صحيح أن رجلا أذن بذنب فقال ربي قد أذنبت ذنبا فغفرني فقال الله جل في أولام علِم أن له رب يأخذ بالذنب هذه مهمة جدا هو العقيدة الصحيحة التي قد استقرت في قلب العبد أن الله جل وعلا قادر عليه أن الله جل وعلا رقيب عليه أن الله جل وعلا يأخذ بالذنب ويغفر اقرار الربويا سبيل إلى التوبة إقرار الربويا سبيل إلى أن يرضى الله عنه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 ذلك انتطال الفارق بين الذي يقر ويستجر اقراره هذا بالالهيه والذي يقر فقط نظرا لا تطبيقاً عبد الله بن جدعان كان يقر بربوبيه الالهه في علاك لكنه لم يطبق ذلك الهيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه عندما قالت عائشه رضي الله عنه ارضى عبد الله بن جدعان كان يقر يقر الضيف وكان يصل الرحم وكان يصنع المعروف ما له عند الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له عند الله لم يقل يوماً رب اغفر لي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 بك وفقت وبك سددت من الله جل في الذي فهي من الله جل في علا لذلك حتى التوبه انت انظر الى العبد الذي يعني ذاق طعم وحلاوه الايمان عند التوبه يرى الدم ينزل من عينه ويرى القلب يرق وهو يتوب الى الله ويتدلل الى الله الذي علا يعلم ان هذا محض فضل من الله الذي علا فتوبته العظمحوفه بتوبتي توبه قبليه وتوبه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 لتقديم الاعتذار للهذا لفِئؤلاء على عبادة العيش من بني إسرائيل. فلما أتوا مع موسى إلى النقاط إلى النقاط المكاني والنقاط الزماني ودخل موسى وكان له مع ربه في هداة لفِئؤلاء يتكلم يتكلم كريمه هو كريم الله وكلم الله موسى تكليما فيقال بأنهم سمعوا كلام الله لفِئؤلاء. فلما سمعوا كلام الظار لفِئؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله دل. لا حول المفروض إذا سمعتم كلام الله في أن تزدادوا يقينا على يقينكم إيمانا على إيمانكم لا تجبرا لا أن ترتقوا مرتقا صعبا بهذه الطريقة أن تستجربوا على أنفسكم غضب الله جل في علاه لعنة الله فلما آسفونا تقمنا منه وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك وانظر إلى اللطيفة العظيمة في هذه الآية طالا وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن بك ها هي الآية كده لا قال لن نؤمن لك وهذا فارق لأنهم صدقوا موسى من الآية التي ترياءت صدقوا موسى وقلنا الفارق بين حرض أنه يتعدى بالباء بمعنى إيش؟ التصديق آمنت بالله أني صدقت بوجود الله بربوية لا بالهيئة لا بسحق الله, الله, الله في علاه أن يفرض بالعباد آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم صدقت بأنه مرسل من قبل رب لكن أمنت لمحمد أمنت لله عن القط استسلمت لله جل في علاه. وهذه رطيفة عظيمة جدا لذلك قالوا وإذن يا موسى لنؤمن لك ما قالوا لن نصدقه نحن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 استعظم القرآن هذه مسألة استعظاما عظيما جدا لأنها مسألة لا يمكن أن يستهب بها لذلك قال الله جل كما في سورة الفرقان وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نار ربنا ماذا قال الله للأفية والأفية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 قد طلب موسى رؤية الله لله في علام. فلم تأخذوا الصائق وقد طلب هؤلاء الأخيار من بني إسرائيل رؤية الله لله في علام سأخذتهم الصائق فما الفهم موسى عندما ذهب للقاء ربه لله في علام استمع إلى صوت الله لله في علام ما استطاع ما استطاع نحتمل. قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف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 ها. نعم كان هذا السؤال فيه ما فيه من التعنت وفيه ما فيه من ايش من التعدي وقالوا لن نؤمن لك اما موسى ما قال ذلك موسى قال تقطع قلبه شوقا للنظر الى وجه الله الكريم لما لكن هؤلاء قالوا لن نؤمن لك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 نعم هي ممكنة؟, ممكنة عند بعض العلماء الذين يقولون بأن النبي قد رأى ربه جل في علاه بأم عينه وهذا قول ابن عباس وقول بعض العلماء الذين قالوا بقول ابن عباس وهو ترجيح حفظ محجب وعنده رساله كاملة في مسألة الغنية في مسألة الرؤية كاملة يأتي بالأحاديث الكثيرة التي بين فيها أن النبي قد رأى ربه بأم عينه لا يستدل بالآيات قول الله جل في علاه وقد قد رآه أخرى عند سيدنا المنتهى هذه رؤية, من رؤية جبريل عليه السلام لكنه يستدل بقول النبي نور إني أرى رواية لما سأل الله سلام رأيت ربك بأبيه وامي فقال نور إني أرى هذا الحديث الذي استدل به واستدل أيضا بقول جئ عن ابن عباس رضي الله عنهما لما تعجبون أما الخُل فلإبراهيم وأما الكلام فلموسى عليه السلام وأما الرؤية فلنبينا صلى الله عليه وسلم وهذه الذي يعني كما قلنا بعض العلماء قد قال بهذا القول هذه الممكنة الغير ممكنة هو قول الجماهير قالوا علماء من السلف والخلف قالوا غير ممكن بحال من الأحوال وهذا الصحيح صحيح البخاري ومسلم كما سنبين قالوا لا يمكن أن نقول برؤية حتى محمد صلى الله عليه وسلم لما ير ربه لنا في اولى والدلاله على ذلك دلالتان الدلالة, الدلاله الاولى عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انكم لن تروا ربكم ومسكته اتى بالشاهد. قال حتى تموتوا غايب يبقى لا يمكن أن تراه إلى الممات والنبي صلى الله عليه وسلم خطابه للامه هو أول الداخلين في الخطاب بينا ذلك كثيرا قلنا حتى الخطاب له هو هو خطاب للأمة لا لا لا الأحكام أنها ليست على الخصوص قال الله جل في علاه يا أيها النبي خطاب موجه لمن وألزم الله الأمة بخطاب النبي قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها النبي إذا طلقتم النساء وقال الله جل في علاه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزوارك؟ ايش قال ها قد فرض الله سرعه ها قد فرض الله ايش لكم جميعاً الامه الخطاب كان لناس ثم الالتفات كان لكل الأمة دلعاً ان الخطاب لناس سلم خطاب للأمة وإنسان وان لو خطب الأمة فهو أول الداخلين فقال إنكم لم تروا ربكم حتى تموت وعائشة رضي الله عنها لما جاءها مسروق وقال يتحدث الناس أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقالت قد قف شعر مما قلت أين هم من قول الله للألة في لا تدركه الأمصار وهو يدرك الأمصار فهذا الرجل مساحنا لا يرى لكن نقول بالقول الثالث عند المتحزلقين الذين قالوا ممكنة وغير ممكنة قالوا ممكنة في المنام وغير ممكنة في اليقظة والذين قالوا ممكنة في المنام هو قول إمام بن محمد, محمد وهو قول كثير من السلف يستدلون بحديث الترمذي لسنة صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي في أحسن صورة حتى لما قال له يا محمد فيما يختص الملا الملأ إلى على إلى آخر حديث فقال يمكن الإنسان أن يرى ربه لذلك من ثم احتج في الفتاوى بقصة حدثت لعبد القادر أنه جاءه ربه في المنام على ما زعم يعني. فقال له يا عبد القادر قد اسقطت عنك التكاليف فقال اخس عدو الله وقال أنا ربك طبعا قال أنا ربك الآخر يا يرى أن الله جل علي يرى في المنام فقال أنا ربك وقد اسقطت عنك التكاليف قال اخس عدو الله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 يا تيقر يخيم فكفي يسقط عني أنا من أحد الناس التكاليف فعلمت أنه من أشي... من أ... يعني هو الشيطان الرجيم وليس رب العالمين الغرض المقصود هؤلاء الذين قالوا أنه يرى يرى في نعم ولذلك هم قالوا لا ابن عباس لما قال الرؤية يقصد بالرؤية القلبية لا بالرؤية البصري وهذا هو الراجح الصعيب وإذ قلت نسأل الله في أن يدعن من من يرى ربه يوم القيامة ويسعد بذلك كما هو مستقر عند أهل السنة والجماعة بأن من أنعم نعيم وينظر الى ربه الكريم جل في أولا كما قال الله جل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال للذين أحسن الحسن وزيادة قال الحسن الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم وحديث أبي موسى جنتان في الصحيح جنتان من أن آنيتهم وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهم وما فيهما ثم قالوا ما بين القوم أهل الجنة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 بأي حال من الأحوال أن قادر إنما, أمرنا إنما قولنا لشيء إذا اردناه أن نقول له كن فيكون فأخذتكم الصاعقه وأنتم تنظرون يعني ما اختلفوا على قولين في قول الله لا في وأنتم تنظرون وأنتم تنظرون حين الموت لأن الموت جاء تبعا حتى يرى المعجزه كل واحد يرى أخاه يصعق ويموت فيصيبه الفزع والهلع قبله الموت ثم يموت بعده وقال بعضهم هو الراجع الصحيح وأنتم تنظرون حين بعثناكم بعد الموت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 لأن الله للعالم قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آياتي لا يكفر بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير طب إن قعدوا ماذا قال الله للجولان إنكم إذن لذلك استنبط العلماء القاعدة العظيمة الرضا بالمنكر كان كمرتاكب قالوا وهو إنكار يكون بالقلب وهو أضع في الإيمان قلنا والقلب يحرك الجوانب كله إنام بما فيه يومض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة صلحت صلح الجسد كل. قالوا الإنكار بالقال: كيف يظهر على جوارح؟ قلنا يحمله على ترك المكان. يحمله على ترك المكان. لا يمكن أن يجلس في مكان يوصفيه الله للفعلاء أو يقف فيه الله جل في علاه. فانظر هنا يقول الله جل في علاه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم. خاص مسألة الجليس الصالح والجليس السوء كباع المسك ونافذ الكيف وأيضاً قال النبي صلى لا يأكل طعامك إلا تقي ولا يدخل بيتك إلا مؤمن وقد ظهر بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الأمة أن تستكسر من إخوان السطح الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا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 وهنا بعثاهم الله من بعد موتين هي ما... لا ما فيش حالة خاصة ما فيش ملهاش وإيش الخصوص ما فيش حالة خاصة المسألة على الجميع كأس الموت يدور على الرؤوس فإن أتى أحدا فلا يمكن بحال من الأحوال أن يموت. هي ليس لها إلا توجيه واحد أبا شوانسا إذ دخلت في نفس الإجابة بأنها حالة خاصة توجيه واحد فقط المغرب العربي اه نعم تؤولها بأنها نوم لا هنا قال فاخذتهم الصاعقه اذا امتتتهم الصاعقه الموت قال العلماء في التفسير الصاعقه هنا الموت وقال الطعون دب فيهم وقال ظلمه أخذتهم بنا كيف القدر وقع هذا كلامك يكون صحيحا يعتلجان طيب دعاء موسى مع نزول البلاء لكن نازل البلاء ومات لذلك قالك ربي كيف أقول لبني إسرائيل هؤلاء أخيارهم طيب أنا أقرب لكم المسافة سورة الرعد فيها الإيجابي بعد آت <تصفيق> أنا دخلت بنفس التوجيه الوجيه والأخ فاضل بأن هذا نوم وليس موت وهذا خلاف الظهر هو موت طيب أنا قلت لكم في سورة الرعد أقولي الآية لا لا لا أقول الآية وأتعطوني بالتوجيه. قال الله جل وعلا لكل أجل كتاب. يلا وجهه. لا حول لا مش ممكن هكذا. تق الله. قال الله جل وعلا أفلا فلا القرآن. ولو كان من عند غير الله لوارد في اختلاف كثير. أ تدبرون تذبرون القرآن. أم على قلوب أقفلوا؟ إذا حب الله عبدا فتح لهم قلبه ليعي مراده. هه.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 قال الله جل وعلا ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وهذه كما قلنا كثير ما يذكرهم الله جل وعلا بنعيم ليستح ليستح العب وتيرق القلب لربه إلى في أولاد سيكون ذريرا خاضعا لله إلى في أولاد شاكرا لربه إلى في عاملا بعبادته قد قال الله للعلاء اعملوا آل داود شكرا وقرير من عباديا الشكور وبيان أن الشكر يكون باللسان وبالقلب وايضا بالجوار ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظلنا عليكم الغمام الله جل وعلا يذكرهم أيضا بالنعام التي تأتي تطرا النعمة تلوى النعمة وكفر تلو الكفر منهم الله جل وعلا يتحبب إليهم بالنعام وهم يتبغضون إلى الله جل وعلا بالكفر وبالشرك نعوذ بالله من الخزان وظلنا عليكم الغمام هذا في التيه لما ابتلاهم الله جل في وعصوا أمره وابتلاهم في في سنوات طوال فكانوا في الصحراء القحله وكانوا في غفار فالله جل وعلا طبعا حر الشمس يمكن أن يقتله والرمضاء والرمال إذا أوقع عليها أوقعت عليها أشعة الشمس تكون شديدة, شديدة الحرارة فما استطعون إلى ذلك التحمل إما الصبر على ذلك نوما أو قعودا او قياما ما استطعون إلى ذلك سبيلا فدعوا الله للفعلاء أو قالوا لموسى ولم منكرين ما دعوا الله حتى في هذا ينكرون على موسى عليه السلام قالوا اخرجتنا من مصر تقتلنا هنا نحن واولادنا بهذه الشمس المحرطة نعوذ بالله من القزدان وموسى يبتهل أن موسى عليه كان من العزم الرسل يبتهل وأتضرع إلى ربي جل في أولاد الله له فبعث عليهم هذه المظل العظيمة وظلنا عليهم الغمام السحاب وظلنا عليهم الغمام قال علماؤنا من أهل التفسير قال بالنعمة لا جل في أولاد أتت الغياية أو الغمامة عليهم فأظلتهم فحجرت عنهم الشمس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 الطعام يأتيهم من ربهم جل في أولاه مننا عظيمة ونعم جسيمة من الله جل دون عنا ودون كد ودون شقاء ودون تعطى دلالة ووضح جدا أن الرزق بيد الله جل في أولاه ولذلك قال الله جل في أولاه وأنزلنا وأنزلنا دلالة ووضح أن الرزق في السماء وليس في الأرض فلا خوف منك أحد ولا يمكن أن تقاتل عليه أحد ولا يمنعك من الرزق أحد بحال من الأحوال لأنه ليس بيديه وليس بإمكانه وهو ليس في الأرض بل هو في السماء وإن شيء إلا عندنا العندية فوق وإم من شيء إلا عندنا خزائنه لذلك قال وأنزلنا عليكم أيضا هذه فيها طمأنينة القلب أن رزقك بيدي ربك كما كان الحسن البصري كما قلنا يبيع التم فإذا اكتفى في يومي قال يا رجل استجر هذا المال فيقول لا والله علمت أن رزق بيد ربي فوق علمت أن رزق بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأنه قلبي قال وأنزلنا من السماء فإن كان بية الله جل في علاء فاعلم أن الله أرحم عليك من أمك ومن نفسك واعلم أن الله جل وعليه جواد كريم واعلم أن الله جل في علاء يبسط يداه بالليل والنهار واعلم أن الله جل كما قال النبي عليه وسلم يد الله ملأ سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات الأرض سبحانه وتعالى إذن لا يمكن أن تمنع رزق بحال من الأحوال لذلك قال النوم السلام اتمئنوا لا تتعجل لا تتعجل الرزق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 قال الله جل جل أنزلنا عليكم المنى والسال وأيضا وأنزلنا استدل به علماء الأصول علماء العقائد بعلو الله جل في علاه لأن الإنزال لا يكون إلا من علو وهذا عقيدة أهل السنة جميعا من الله جل في السماء قال الله جل في علاه وهو القاهر فوق عباد وقال الله جل عل عليه العظيم والعلي اسم أسماء الله الحسنى وقلنا أسماء الله الحسنى حسنى لأنها تتضمن صفات <تصفيق> كمال صفات كمال فالعلي يتضمن صفات العلوم وقد قال الله جل على الرحمن على العرش استوى وقال الله جل في علاء أأمنتم من في السماء وقال النبي في للجارية عندما صفعها معاوية من الحكم السلم فقال له أعطقها يا رسول الله قال لا ائتني بها ثم قال لها أين الله فقالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعطقها فإنها مؤمنة فجعل العدق مرتب على الاعتقاد أنها قالت في السماء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 بذلك. فقال سكت أما, أما تعرف من هذه هذه خولة التي سمع الله قولها أو شكايتها من فوق سبع سماوات وابن عباس لما دخل على عائشه رضي الله عنها وارضاها وهي في مرض الموت فقال أبشري أنت زوج رسول الله وحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم برأك الله من فوق سبع اعتقاد ثابت عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك بيانها الله رضي وعلا لكن, لكن الله يشهد بما أنزله إليه فكل ما ترى في الآية أنزلنا أنزل درجنا وضح على العلول أن النزول لا يكون إلا من علو وأنزلنا عليكم المن والسلوى والسلوى قالوا هو السمان أو اللح المهم أن الضاجر أعقد أعطاهم هذا الطعام وهذا الشراب أو أعطاهم هذا الخير بغير كد وبغير تعب ليحمدوا الضاجر في أولها ليشكروا الله في علاه وأدن لهم ذلك من أضل الله لن تجد له هذه وأنزلنا عليكم المنى والسلوى نعمة تلوى النعمة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 مش <تصفيق> <تصفيق> والله ممتاز لفضة فوق جاءت يحترضون على الله جل في علام صاروا للنصر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج من ايش نعم وذكروا البصر فالدلال من هنا أن الله أقرهم كيف أقرهم الله؟ لا قاله بيت مصر إذا إذا إقراره تجدون ما تريدون في مصر مصر المعينة ام مصر اخرى سنبين ذلك ان شاء الله ما تي الغرب المقصود البصل والثوم حلال قد طالع من الخطاب اميتوا البصل بالطبخ فإذا حلال قدم الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وجاء يأكل قالت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فيه بصل لابد كان نبذه النبي صلى الله عليه وسلم على الطعام الذي يوضع على مائدة فكف فكفأ يد فكفأته أبين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من لم تأكل قال كل انا امتنعت عن الاخرى اني انادي من لا تنادي فقال كل ولا يقول كل بايه في حرام بحال من الاحوال فهذه دلاله بعد ما سماها خبيثه دلاله عنها ايش حلال فهنا القاعده كل كل محرم خبيث ولا ولا عكسها صلى الله عليه وسلم الله من هذه الشجرة أقرها أقرها بعدما أكلها أقرها على ذلك وقال اني ناجي من لا تناجي إذن الغرض المقصود هنا لما يقول الله كل من طيبات فلال على أن كل طيب حلال وكل خبيث كادوا يقعون فما وقع لا. وكل محرم خبيث وكل محرم خبيث قال الله جل وعلا كل من طيبات ما رزقناك منظر ما رزقناك يعني الرزق بيد من بيد الله علمت أن الرزق بيد لطبي فاتم أن لن يذهب لأحد غيري بحال من الأحوال قال الله جل وعلا في السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء والأرض إنه لحق كل من طيبات ما رزقناكم ومن هنا تبعيدية أم ابتدائية أم جنسية شعوبة جنسية هذا الصحيح لا طبعا طيبات تأكل منها ما شئت جنس الطيب هو الحل لك كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ما تستطعون إلى ذلك وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يعني هم ما ظلموا الله في أولاه ولن يقولوا ظال في ولاه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إن كلكم ضل إلى من هديته في الرواية قال ويا عبادي كلكم جائع إلى من أطعمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني بحلم من الأحوال إنما هي عمالكم فيكم إياها فمن رجل خير في الحمد الله ومن رجل ذلك فلا يلومن إلا نفسهم قال الله جل وعلا وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وهذا الظلم الظلم بين النفس وأن الظلم ثلاث مراتب ظلم أكبر وظلم متوسط وظلم النفس أو ظلم متردد من ظلم النفس وظلم في حق الله لا في علاة. الظلم الأكبر هو الشرك إن الشرك لظلم عظيم والظلم الثاني هو ظلم العبد لنفسه ظلم العبد لنفسه بأن يتجرأ على حدود الله جل في علاه وعلى حرمات الله جل وهذا في علاه وهذا في المشيئة فالأول هو الذي لا يغفر بحال من الأحوال والثالث هو الذي في المشيئة وهو أقرب إلى المغفرة رحمته سبقت غضب والمتردد بين العظيمتين هو ظلم العبد لغيره اللي هو الظلم المتعدد لما كان النفع المتعدد من أعظم الحسنات وأعظم الخرابات صار الظلم المتعدي من أعظم وأقبح السيئات. لذلك هنا نرى أنهم قال الله جل وعلا وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون في المرتبتين المرتبة الثانية والثالثة لأن هؤلاء الأقران لم يشركوا لكنهم ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم بالاقتداء به لأنهم يؤتس به ولذلك قال العلماء زلة العالم إن ظهرت تشيع تكون زائعة وشائعة في البلاد لأنه به قالوا العالم الفاسق لابد أن يخفي فسقه لأن الناس نستأسي به وإلا فيقاضه وخيم عند ربه جل في ولا. الغرض المقصود قال الله تعالى وما ضرمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال الله تعالى وإذا قلنا دخلوا هذه القرية الله تعالى يفرج عنه من هم والكرب والغن وإذا قلنا دخلوا هذه القرية وقلنا هذا التعظيم وفيه رد على. نصار يستشكلون بمثل هذه الآيات يقولون أنتم ليش تقولون علينا لما نقول باسم الأب باسم الابن باسم الروح القدس ثلاثة صحيح جماعة هنا في كتابكم فيها الجمع قال الله جل وعلا وإذ قلنا وإذ قلنا وهذه دلاله على نا الجمع صحيح ولا لا نقول لا عندنا الآن هذه الآية محتمله فيها احتمالات هذا حق وهي مشتبه والذي يزيق قلبه والذي يتبع المتشابه أما قال ذلك ظاهرنا في علاه بأن الذين في قلوبهم مرض وزيق هم الذين يتبعون ما تشابه منه نحن نقول عندنا آيات محتملة محكمه محكمة إذا أردنا النفس في المسألة نحمل المحتمل على المحكم قالوا ما المحكم عندكم قلنا آيات ثلث القرآن قل هو الله أحد محكم واحد لا شريك له سبحانه وتعليل فالآية محكمة والآية التي قال فيها إذ قلنا محتملا فإن كانت تحتمل الجمع وتحتمل التعظيم قلنا المحكم جعلنا نحملها على التعظيم وقل هو الله أحد دلاله وضح جدا على قول الله وإذ قلنا بمعنى تعظيم ومن أعظم من الله وتعليل سبحانه, سبحانه في علاه قال الله جل العلا وإذ قلنا دخلوا هذه القرية قيل القرية هذه أريحة وقيل بيت المقدس وقيل الشام والله اعلم القريه هذه اختلفت اقوال اهل العلم في ذلك ومع ذلك لا يعنينا إلا الاهم والمقصود من ذلك ان الله ابتلاهم واختبرهم وكلفهم بتكاليف لا بد ان يسمعوا ويطيعوا لربهم جل في علاه واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا رحطا فسيح قلوا كيفما شئتم لا حجر عليكم ولا تضيق عليكم هذا من فضل الله جل في علاه فكلوا واشكروا لربكم جل في علاه ويدخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا هنا ابتدأت التكاليف الله جل على أول, أول شيء هيج مشاعر ترى الفارق بين أهل الإيمان وأهل النفاق بأنك لابد أن تجري لعاب أهل النفاق أم أهل الإيمان لا تحامل على الإيمان الذي عنده الدلالة وضحة جدا من الحديث النمسل انظروا إلى القاعده في خطاب القرآن للذين عتوا وطغوا وبغوا وخطاب القرآن للذين انقادوا واستسلموا لله في أولاه أول ما ترى الخطاب للذين استسلموا تكاليف تكاليف لأنه يعلم أن إيمانه سيحمله على الانصياع ويحمله على الانقياد إذ قال له ربه أسلم قاله يا أيها الذين آمنوا إيش أقيموا اقيم الصلاة، والزكاه تكاريف لكن ننظر إلى هؤلاء الطغاة إيش يفعل الله جل وعلا معهم؟ يهيج مشاعرهم اولا تسيير اللعاب لهؤلاء حتى يطيعوا ربهم جل في وهذه دلالة واضحه جدا عندنا من السنة لو علموا لأتوهما ولو حبوا والله دلالة واضحه من السنة ما صلى الله عليه قال والذي نفسي والذي نفسي بيدي لو هنا نعم هو انا اريد الشاهد شاهد ناخذ نص الحديث يجدون يشمرما مرماتين حسنتين لإيش لا, لا أتوا العشاء يعني يسال لعابهم إلى الطعام والشراب أولاً ثم ذلك تأتي العباد انظر هنا الله وعلا ماذا قال لهم طبعاً قلوبهم الآن على الطعام والشراب هذا الأهم شيء عندهم قال الله جل جلاله ادخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم هذا مطلبكم موجود فكلوا منها حيث شئتم برغداً لكن إذا أكلتم وشربتم فاشكروا قال وادخلوا الباب سجداً سجداً هنا إما أن تكون على ظاهرة بالسجود ابتداءً لأنه لا يمكن أن يقال بناء على غيرها أنه يدخل ساجد يكون ساجد ثم يسحف إلى الدخول على البوابة القرية صحيح الرارح بأنها إما يسجد على باب القرية خضوعا وذلا واثمارا بأمر الله جلالك حتى إذا ابتلاه الله جلالك علاء قال سمعته وأطعته واستسلمت لربنا جلالك أو سجودا وهو الرارح صحيح على العموم وهو أن ينحني خضوعا لله جل في علاه أن ينحني ذلا لله جل في علاه كما كان للسلم عندما من الله عليه بفتح مكة وكان معمم بعمامة سوداء وعلى رأس المغفر بأبه وأمه لما دخل فاتحا مكة كيف دخل عند البوابة تأطأ رأسا ذلا وخضعانا وشكرا لله جل في علاه فقال الله جلالعلى وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نوصل لكم خطاياك قال الله وعلا نأخذ لكم خطاياكم وقلنا القاعدة عند العلماء المغفرة والرحمة إذا اجتمع افترق أو إذا افترق اجتمع زائد تفصيل إن شاء الله نأخذ لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فيها تلالة واضحة جدا على تفاوت مراتب العباد كمراتب الإسلام والإيمان والإحسان وهذا الذي إن شاء الله سنفصله الأسبوع القادم لكن نقول فصل العلماء قالوا القرية سميت قريه لنا تجمع الناس فيها أو قالوا لأن فيها بنيان مشيد يعني يدل عليه هذه معنى القرية، فالدارك الله تعالى، وإذا قلنا دخلوا هذه القرية، فكروا منها حيث شئتم، فقد جعلهم الله تعالى في نعمة عظيمة بأن فروا من هذه الصحراء ودخلوا إلى هذه القرية، لكن ببعض التكاليف الهينة، الليينة، يختبر الله في علاء إسلامهم، ويختبر الله تعالى في صياعهم، وأتمارهم بأمره جل في علاه، فعتوا وطغوا وبغوا وبدلوا كلام الله جل في علاه على عادة يحرفون الكلمة عن مواضعي وهذا الذي سنحصله ان شاء الله الاسبوع القادم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولزاكم الله عنا خير ورزاك.